لا نهوت الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. وذلك دين القيمة.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 أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا. صالحات أولئكهم خير برية جزاؤهم عند ربهم جنات علية جزاؤهم عند ربهم جنات علية جنات عدن تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن. ورضو عنه ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خشي ربه.